يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وتيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكذبون يحلفون لكم لتربوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخذ ما يُفْقِ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ تَميعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ يَرْضَى اللَّهُ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.